وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يِسَارِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ